بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فهذه حلقة جديدة من حلقات الملخص في أصول الفقه وبعون الله تعالى سنبدأ الكلام في هذه الحلقة حول الدليل الثالث من الأدلة الشرعية وهو الإجماع وقد سبق الكلام عن الدليل الأول الكتاب ثم بعد ذلك تكلمنا عن السنة وها نحن نتكلم على الدليل الثالث الإجماع وهو من الادله المتفق عليها بين أهل العلم الإجماع, الإجماع تعريف الاجماع لغة تعريف الإجماع في اللغة يطلق على معنيين الإجماع يطلق على معنيين المعنى الأول العزم على الشيء والإمضاء فيه العزم على الشيء والإمضاء فيه وكقوله تعالى فاجمع أمركم وشركاءكم أي عزموا فالإجماع له معنيان في اللغة المعنى الأول العزم على الشيء والإمضاء فيه والمعنى الثاني من معاني الإجماع الاتفاق ومنه أجمع القوم على كذا يقال أجمع القوم على كذا فالحاصل أن الإجماع لغة يأتي على معنيين الأول العزم على الشيء والإمضاء فيه والمعنى الثاني بمعنى الاتفاق هذا من ناحية اللغة أما من ناحية من جهة تعريف الإجماع عند علماء الأصول فيقولون يقول علماء الأصول الإجماع هو اتفاق مجتهدي امت محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي في عصر من الاعصار او من العصور اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي في عصر من الاعصار قولهم اتفاق المراد بالاتفاق هنا الاتحاد والاشتراك في الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير فمعنى اتفاق الأمة أن تتحد على قول أو تسكت عن قول أو تقر قول أو تقر فعل هذا معنى اتفاق اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فخرج بهذا القيد العوام فلا علاقة لهم بالإجماع وخرج, وخرج كذلك أهل التقليد وخرج كذلك بعض المجتهدين فالاجتهاد اتفاق اتحاد واشتراك أن يتحدوا في القول أن يتحدوا في السكوت أن يتحدوا في الفعل اتفاق أمة مجتهدي, مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة مجتهدي أمة محمد يعني خرج بذلك أهل التقليد وخرج بذلك أهل العوام, أهل العوام وخرج بذلك بعض, المجتهد بعض المجتهدين فلا يؤثر خلاف هؤلاء في انعقاد الإجماع فالإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا بد من هذا القيد بعد وفاته إذ لا إجماع في حياته صلى الله عليه وسلم لا اعتبار بالإجماع لأن العبرة بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله وبتقريره فما دام صلى الله عليه وسلم حي فلا عبرة بالإجماع فالإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يقول الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان يقول الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأنه دام محيا ما فالعبرة بقوله وفعله وتقريره ولا حجة معه في قول الأمة لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل أحد لذا كان لا بد من هذا القيد في التعريف والكلام للشنقيطي لذا كان لا بد من هذا القيد في التعريف أي قيد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار يعني أي العصر الذي حدثت فيه أو نزلت فيه هذه الحادثة أو حدثت فيه هذه الواقعة إذا التعريف إذا قيل لك عرف الإجماع تقول الإجماع لغة يأتي على معنيين المعنى الأول يأتي بمعنى العزم على الشيء والإمضاء فيه والمعنى الثاني يأتي ويراد به الاتفاق وبنه أجمع القوم على كذا هذا من ناحية اللغة أما من ناحية الاصطلاح في اصطلاح علماء, علماء الأصول فالإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي في عصر من الأعصار اتفاق يعني اشتراك واتحاد أن يتفقوا أن يشتركوا في القول أو في السكوت أو في التقرير اتفاق مجتهدي خارج بذلك العوام لا علاقة لهم بالإجماع أو أهل التقليد لا علاقة لهم بالإجماع أو بعض المجتهدين لا علاقة لهم بالإجماع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا ينعقد الإجماع إلا بعد وفاته وإلا لو كان حيا لكان الحج في قوله صلى الله عليه وسلم وفي فعله وفي تقريره بعد وفاته على حكم شرعي لا بد أن يكون هناك حكم شرعي يتفق عليه في عصر من العصر في العصر التي حدثت فيه الواقع قبل أن نتحدث عن أدلة الإجماع نحن نقول الدليل على ذلك الإجماع نقرأ في كتب الفقه أن هذا الأمر على سبيل, على سبيل المثال الأضحية مشروعية الأضحية نقول سابتة بالكتاب والسنة والإجماع أي المشروعية نقول الوضوء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ما الدليل على أن الإجماع دليل ما الأدلة على أن الإجماع دليل على أننا نحتج بإجماع الأمة على أننا نحتج إذا اتفقت الأمة على أمر معين صار دليلا شرعيا فإذا اتفق مجتهد الأمة كل أهل الاجتهاد في عصر من العصور وقالوا أن هذا الأمر محرم صار حراما في الشرع صار حراما في الشر فمثلا اتفق مجتهد أمة محمد في هذه الأيام أن النظر للمرأة في أجهزة الإعلام كحكم النظر للمرأة في الحقيقة لا فرق بين هذا وهذا يعني رجل يجلس يتفرج على يشاهد امرأة عالية على أجهزة الإعلام ويقول هذه ليست امرأة هذا زجاج. أنا لا أدخل تحت كل المؤمنين غضوا من أبصارهم نقول له لا لا هذا اتفق مجتهدي مثلا يعني اتفق مجتهد أمة محمد في هذا العصر على أن النظر إلى المرأة في في جهاز الإعلام كان النظر إلى المرأة في الخارج فا فمثلا فهذا يكون حكم شرعي هذا يكون حكم شرعي فما الدليل على أن الإجماع دليل شرعي ما الدليل على أن الإجماع دليل شرعي قبل أن نذكر الأدلة نذكر عبارة مشهورة عن الإمام أحمد ما يعني أخرجها عبد الله ابن الإمام أحمد في مسائله ونقلها كثير مما من كتب نقلت هذه العبارة أكثر كتب الأصول هذه العبارة يقول إمام أحمد ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب من ادعى الاجماع فهو كذب من ادعى الإجماع فهو كذب لعل الناس قد اختلفوا يعني الإمام أحمد يقول أن الذي يدعي الإجماع هذا كاذب ما يدرك لعل الناس قد اختلفوا فقد يفهم من هذه العبارة أن الإمام أحمد ينكر وجود الإجماع وليس معنى هذا ليس معنى هذا إبطال وجود مسمى الإجماع فالمسمى صحيح والإجماع دليل من أدلة الكتاب والسنة قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذه العبارة على عبارة الإمام أحمد من الدعاء الإجماع فقد كذب قال ابن القيم في كما في مختصر السواق المرسلة قال وليس مراد الإمام أحمد بهذا استبعاد وجود الإجماع أحمد لا, لا يقصد ذلك لا يقصد عدم وجود الإجماع اصلا. ولكن أحمد وائمه الحديث بلو بمن كان رد الأحاديث الصحيحة بإجماع الناس كان الإمام أحمد كلما ناظر المعتزله المعتزل أو المبتدعه ويسق لهم حديث فيقول واحد منهم هذا خلاف الإجماع هذا خلاف وهم من أهل الناس بأقوال الصحابة وأقوال أهل العلم فلذلك قال الإمام أحمد هذه الكلمة ومما يدل على أن الإمام أحمد لا يمكن وجود الإجماع مما يؤيد كلام ابن القيم أن ليس مراد الإمام أحمد إنكار الإجماع ما جاء في مسائل في, في مسائل أبي داود للإمام أحمد أبو داود صاحب السنن سليمان من الاشعث صاحب, صاحب السنن كان تلميذ للامام أحمد سأله جملة من الأسئلة ومنها ما هو مطبوع في مسائل الإمام أبي داود للامام أحمد رقم 223 في قوله تعالى وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال الإمام أحمد أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة فلو كان الإمام أحمد يمكن وجود الإجماع لما قال هذه الكلمة أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة قال السبكي تاج الدين السبكي في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب قال فلو لم يرى ثبوت الإجماع وثبوت العلم به ما أطلق القول بالصحة يعني أحمد كان يرى الإجماع كذلك مما يدل على أن الإمام أحمد كان يرى الإجماع أنه قال هذه العبارة يرد بها على المبتدع الأدلة على حجية الإجماع ما هي الأدلة على حجية الإجماع أولا نذكر جملة من أقوال أهل العلم حول حجية الإجماع قبل أن نذكر هذه الأدلة يقول الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع يقول الإجماع قاعدة من قواعد الملة يرجع إليه ويفزع نحوه ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحج أنه إجماع يعني يكفر من خالف الإجماع الصحيح فهو حج من حجج الشرع ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأما إجماع الأمة فهو في نفسه حق لا تجتمع الأمة على ضلالة يقول شيخ الإسلام وأما إجماع الأمة فهو في نفسه حق لا تجتمع الأمة على ضلالة ويقول الصفي الهندي مذهب وهو كان عصري لشيخ الإسلام ابن تيمية وكان أكبر منه في السن كان معاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية وكان من الذين ينظرون شيخ الإسلام ابن تيمية وله كتاب في الأصول يسمى نهاية الأصول في دراية هذا الكتاب كتاب الصفي الهندي يسمى نهاية الوصول في دراية علم الأصول وهو كتاب ضخم في تسع مجلدات كتاب في أصول الفقه يقول الصفي الهندي مذهب السلف والخلف أن إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم حجة وقال الآمدي في إحكام, الاح في إحكام الأحكام اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم ويقول ابن قدامى في روضة الناظر يقول والإجماع حج قاطع عند الجمهور والأقوال الكثيرة في ذلك نجتزئ بهذه الأقوال الأدل على ذلك قال تعالى الدليل الأول قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قال الشنقيطي في المذكرة قال في هذه الآية التواعد على اتباع غير سبيل المؤمنين قال وسبيل المؤمنين هنا هو ما أجمعوا عليه, أجمع عليه فإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين يوجب النار فيجب علينا أن, أن نتبع سبيل المؤمنين وسبيل المؤمنين يقول الشنقيطي رحمه الله هو الإجماع وجد الدلاله من هذه الايه كما قلنا ان الله تعالى توعد في هذه الايه توعد ومن يشاق توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين الله عز وجل توعده بالنار فدل على انه حرام على انه حرام اتباع غير سبيل المؤمنين إذن اتباع سبيل المؤمن إذا كان اتباع غير سبيل المؤمن حرام فاتباع سبيل المؤمنين واجب فاتباع سبيل المؤمنين واجبا إذ ليس هناك قسم سالس إما سبيل المؤمنين وإما غير سبيل المؤمنين فإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حرام فاتباع سبيل المؤمنين واجب وسبيل المؤمنين ما اتفقوا عليه أو ما أجمعوا عليه قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن المخالفة أي مخالفة المؤمنين مستلزمة لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن كل ما أجمع عليه فلا بد أن يكون فيه نص وقال رحمه الله أي شيخ الإسلام ابن تيمية قال رحمه الله والشافعي الكلام للشيخ الإسلام ابن تيمية والشافعي رضي الله عنه لما جرد الكلام في أصول الفقه احتج بهذه الآية على حجية الإجماع الشافعي. احتج بهذه الآية على حجيه الإجماع على أن الإجماع حجة وهناك قصة طريفة ذكرها البيهقي رحمه الله في أحكام القرآن حاصل هذه القصة يقول المزني يقول المزني المزني إسماعيل بن يحيى المزني تلميذ الشافعي يقول المزني والربيع والربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي يقول كنا يوما عند الشافعي المزني والربيع كنا يوما عند الشافعي إذ جاء شيخ فأتى إلى مجلس الشافعي وقال أريد أن أسأل فقال الشافعي سل فقال هذا الشيخ ما الحج في, في دين الله ما الحج في دين الله فقال الشافعي الكتاب أي القرآن فقال الرجل ثم ماذا فقال الشافعي السنة فقال الشيخ ثم ماذا فقال الشافعي إجماع الأمة فقال الرجل ما الحج على أن إجماع الأمة دليل هذا الرجل يسأل الشافعي يقول له وما الحج على أن الاجماع دليل فسكت الشافعي سكت الشافعي وتغير لون الشافعي تغير لون الشافعي وسكت فقال الرجل هذا الشيخ اجلتك ثلاثه ايام أجبني بعد ثلاثه ايام ثم انصرف هذا الرجل يقول الربيع تلميذ الشافعي والمزن يقول فدخل الشافعي إلى بيتي ولم يخرج ثلاثة أيام لعله كان يخرج للصلاة فقط فلما انقضت الأيام الثلاثة جاء الشافعي فجلس في المجلس فسرعان ما دخل عليه الشافعي فقال حاجتي إجابة سؤالي سألتك منذ ثلاثة أيام فما هي الإجابة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 قال الشافعي لأصحابه في المجلس قال لقد قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت على هذا الدليل حتى وقفت على هذا الدليل أقول هذه القصة أوراضها البيهقي في كتاب أحكام القرآن وقال البيهقي يقول ساق هذه القصة بسنة فقال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله الحافظ والإمام الثقة الإمام الحاكم صاحب المستدرك قال أخبرنا أبو عبد الله الزبير بن عبد الواحد الحافظ وهذا الرجل والسقه والخطيب والزهبي قال سمعت أبا سعيد محمد بن عقيل وأبا سعيد محمد بن عقيل هذا أنا لم أهتدي لترجمته لم أقف له على ترجمة فهذه علة هذا الإسنال فقط والمزني هو إسماعيل بن إيحا صاحب الشافعي والربيع هو الربيع بن سليمان المرادي فالحصل أن هذه القصة في سندها رجل يعني لم نقف له على ترجمة لكن اوردها البيهقي في كتاب أحكام القرآن فالحاصل أن الدليل الأول على حجية الإجماع قوله تعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره قلنا وجه الدلالة من هذه الآية أن الله عز وجل توعد بالنار لمن اتبع غير سبيل المؤمنين إذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حرام غير سبيل المؤمن حرام فاتباع سبيل المؤمنين هو فرض وقلنا أن سبيل المؤمنين هو الاجماع الدليل الثاني قال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قال ابن تيمية في الفتاوى وأما إجماع الأمة فهو حق لا تجتمع, لا تجتمع الأمة ولله الحمد على ضلالة كما وصفها الله بذلك في الكتاب والسنة فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس فاستدل شيخ الإسلام بهذه الآية على حجية الإجماع وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر والكلام للشيخ الإسلام قال فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر يعني معنى كلام الشيخ الإسلام النتيامية أن هذه الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فلو قالت بالمنكر ولم قالت بالمنكر ولم تأمر بالمعروف لم يتحقق فيها هذا الوصف. الدليل الثالث قال تعالى إذن الدليل الأول وما يشخر رسول الدليل الثاني كنتم خير أمّة وخرجت للناس الدليل الثالث قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمّة وسط الوسط الله عز وجل وجد دلالة من هذه الآية أن الله وصف الأمة بالوسط وصف هذه الأمة بالوسط والوسط والعدل معنى الوسط العدل ففي البخاري من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسط العدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الوسط العدل قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه وإذا أخبر الله تعالى أن الأمة عدل لم تجز عليهم الضلالة لأن هذا يتنافى مع العدالة لا تجتمع على ضلالة فلو لو اتفقت الأمة على ضلالة لكان هذا منافيا للعدل والله عز وجل وصفها بالعدل فقال تعالى وكذلك جعلناكم أُمَّةً وَسَطَةً فالوسط هو العدل وصفها بالعدل فحاصل هذه الايه حاصل هذه الآية أن الله عز وجل وصف هذه الأمة بالعدالة في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطة فلما وصفها بالعدالة كان من مقتضيات هذه العدالة أنها إذا اتفقت لا تتفق على ضلالة لأنها لو اتفقت على ضلالة لكانت غير عادلة والله عز وجل وصفها بالعدالة فلما وصفها بالعدالة دل على أن كل ما اتفقت عليه الأمة هو عدل فلا يمكن أن تتفق على غير على منكر لو اتفقت على منكر لكانت غير عادلة فهذه من أدلة الإجماع وكذلك جعلناكم أمة وسطة الدليل الرابع دليل من السنة وهو ما أخرجه الترمزي في جامعه وهو حديث صحيح بمجموع الطرق عن عمر قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقه فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة استدل الشافعي في الأم بهذا الحديث على حجية الاجماع كيف استدل يقول الشافعي جماعة, الجماعة جماعة أهل الإسلام متفرقة في البلاد معنى كلام الشافعي أن الجماعة متفرقة منهم من هم في الشام ومنهم من هم في مصر ومنهم من هم في باكستان ومنهم من هم في أوروبا ومنهم من هم في الشرق والغرب فهم متفرقون متفرقون بالأجساد فكيف كيف ألزم هذه الجماعة بها عندما أطبق هذا الحديث عليكم بالجماعه إذا سيكون جزء مني في الشام وجزء في العراق وجزء في مصر لا. يقول الشافعي ليس المقصود ملازمة الأجسام والأعضاء إنما المقصود هنا عليكم بالجماعة أي ما أجمعوا عليه واتفقوا عليه من الحلال والحرام فالزموا فالزموا فهذا وجه الدلالة من هذا الحديث <تصفيق> الدليل الأدل الذي معنا قال تعالى ومن يشخ رسول الدليل الثاني كنتم خير أمة أخرجت للناس الدليل الثالث وكذلك جعلناكم أمة وسطة الدليل الرابع حديث عمر في التلمزي عليكم بالجماعة عليكم بالجماعة الدليل الخامس جملة من آثار الصحابة أقوال الصحابة في هذه المسألة أخرج الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه وصححه شيخ الإسلام بن تيمية هذا الأثر صححه شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى قال كتب عمر إلى شريح القاضي أنقضي بما في كتاب الله فإن أتاك أمر ليس في كتاب الله فاقضي بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجد في الكتاب فعلي بالسنة فإن أتاك أمر ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر, فانظر إلى الذي أجمع عليه الناس يعني أهل العلم أهل الإجماع إلى ما أجمع عليه الناس فإن جاءك أمر يعني إما الكتاب إما السنة إما الإجماع فإن جاءك أمر ليس في الكتاب ولا في السنة ولا أجمع عليه أحد والكلام لعمر قال فتقدم و... فتقدم إن شئت وتأخر إن شئت يعني إن شئت أن تفتي فيه أنت وتجتهد ففعل وإن شئت أن تتأخر ولا تتكلم فيه ففعل يقول عمر و... ولا أرد التاخر إلا خيرا لك يعني أراك ألا تتوسع في الاجتهاد في هذا الأمر وأخرج أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا من قوله لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رآه المسلمون حسنا فهو, حس فهو عند الله حسن وما رآه وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئا قال الآمدي في, في الإحكام في أصول الفقه قال إشارة إلى إجماع المسلمين والإجماع حج ولا يكون إلا عن دليل يعني استنبط العلماء من هذا الاثر ما رأوه المسلمون حسن يعني ما أجمع عليه أهل الإجماع من المسلمين فهو حسن. فيقول ما رأوه المسلمون حسنا فهو حسن وما رأوه سيئا وما رأوه سيئاً فهو عند الله سيئا أصل عبد الله بن سعود هذا أخرجه أحمد وصححه ابن القيم في كتاب الفروسية وصححه ابن كثير في طحفة الطالب وكذلك صححه الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر للخبر وهذا من كتب الحافظ ابن حجر. فهذه بعض أدلة الإجماع من الكتاب قال تعالى وَمَنْ يُشَاقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبْعِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جِهَنَّمَ وَسَاءَتْ مصيرة الدليل الثاني وكذلك جعلناكم أمة وسطة الدليل الثالث كنتم خير أمة اخرجت للناس الدليل الرابع حديث التلمزي عن عمر قال صلى الله عليه وسلم عليكم الجماعة استدل أيضا عن حجية الاجماع بجملة من اثار الصحابة من ذلك لما كتب عمر إلى الشريح قال أخذ بكتاب الله فإن لم يكن بكتاب الله فبسنة رسول الله فإن لم تجد في السنة فعليك بما أجمع عليه الناس وكذلك قول ابن مسعود ما راه المسلمون حسنا فهو حسنا وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئا فهذه بعض أدلة حجية الإجماع أقسام الإجماع الإجماع ينقسم الإجماع إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة الاعتبار الأول باعتبار ذاته الإجماع باعتبار ذاته ينقسم إلى قسمين إجماع قولي وإجماع سكوتي الإجماع قولي وإجماع سكوتي الإجماع القولي وهو الإجماع الصريح الذي عرفناه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي في عصر من الأعصار ولكن هذا يكون إجماع صريح بأن يتفق قول الجميع أن يتكلموا بذلك يجمعوا على أمر معين ويصرحوا ويصرحوا فالإجماع القولي هو الإجماع الصريح بأن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم كلهم يقول أن هذا الأمر حلال أو أن هذا الأمر حلال ومثل أن يفعل الجميع فعل واحد ويتفقوا على هذا الفعل أو يسكتوا عن أمر كلهم باتفاق فهذا يسمى إجماع قولي وهذا الإجماع حجة قاطعة كإجماع الصحابة كاجماع الصحابه من اجماعات الصحابة مثلا اجمع الصحابة على ان احق الناس بالخلافة من ان اولى الناس بالخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الصديق فهذا اجماع منهم على ذلك اجمع الصحابة على ان خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا اجماع من الصحابة الإجماع السكوتي يبقى الإجماع القولي هو الإجماع الصريح بأن يتفق قول الجميع على الحكم أن هذا الأمر حلال أو أن هذا الأمر حرام أو, أو, أو أن يفعل الجميع فعلا معينا كل أهل اجتهاد في عصر من أعصار يفعلون أمرا معينا يعني مثل في هذا العصر أجمع أهل العلم على جواز تسجيل المحاضرات على الأشرطة هذا إجماع إجماع ماذا؟ هل هناك؟ قال أحد جاء أحد من أهل العلم قال أنا سمعت أقوال المجت... جمعت, جمعت اقوال المجتهدين قال الشيخ ابن باز كذا قال الشيخ ابن عثيمين كذا قال الفوزان كذا قال الألباني كذا قال الزرقى كذا قال تقي الدين الهلالي كذا في الأشرطة في الأشرطة لم يقولوا ولكن هذا إجماع سكوتي كلهم سكتوا على تسجيل المحاضرات في الأشرطة فهذا يسمى إجماع سكوتي إجماع سكوتي فالإجماع السكوتي هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر وذلك في أن ي يحدث قول معين وينتشر ولا ينكره أحد ولا ينكره أحد انتشار التسجيلات الم... التسجيل محاضرات في الأشرطة هذا قول لم ينكره أحد من أهل العلم فهذا يسمى إجماع سكوتي والله أعلم إذن الإجماع ينقسم إلى إجماع قولي وإجماع سكوتي الإجماع القولي والإجماع الصريح الإجماع السكوتي هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك القول بين المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسك... فيسكتون ولا يظهر, ولا يظهر منهم اعترافاً ولا إنكاراً لهذا القول وهذا الإجماع, الإجماع الأول الإجماع القولي حجة حجة بلا خلاف. اما الإجماع السكوتي اختلف أهل العلم فيه منهم من أنكره من قال ليس بحجة لأنك لا تدري الساكت هذا لماذا سكت ومنهم من قال أنه حجة لأنه لا يمكن أن يسكت جميعا على باطل ومنهم من فصل في هذه المسألة وعلى كل فهو حجة ظنيه أقسام الإجماع باعتبار عصره باعتبار العصر الذي وقع فيه ينقسم إلى قسمين إجماع الصحابة وإجماع غير الصحابة أما إجماع الصحابة فهو حجة بلا خلاف لا خلاف في الاحتجاج بإجماع الصحابة قال الزركشي إجماع الصحابة حجة بلا خلاف بين القائلين بحجية الإجماع وهم أحق الناس بذلك إجماع الصحاء أصحابهم أحق الناس بذلك وقال ابن حزم لا شك في أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم إجماع صحيح وقال الشيخ الإسلام بن تيمية الإجماع, هو الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء وأهل الحديث وأهل الكلام ومن غيرهم أيضا في الجملة وأنكره بعض يقول الشيخ الإسلام وأنكر الإجماع بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة لكن المعلوم منه ما كان عليه الصحابة فالإجماع الأول هو إجماع الصحابة وهو حجه بلا خلاف إجماع غير الصحابة وأما إجماع غير الصحابة ممن جاء بعدهم فقد اختلف فيه أهل في اختلف أهل العلم في الاحتجاج به والقول بحجيته قول الجمهور جمهور أهل العلم ذهبوا إلى حجية إجماع غير الصحابة الجماهير كلهم اتفقوا بل أجمعوا على أن إجماع الصحابة حجة أما إجماع غير الصحابة فالجمهور يرون أنه حجة أيضا ومما نقل هذا الإجماع الولي الدين العراقي في كتابه الغيس الهامع وكذلك الزركشي وشيخ الإسلام من تيمية قال قال بجواز هذا الإجماع ف نلخص ما ذكرناه في هذا الدرس. نقول تكلمنا عن الإجماع من ناحية التعريف وقلنا أن الإجماع يأتي بمعنى الإنضاق والعزم على الشيء ويأتي بمعنى الاتفاق. يقال أجمع على كأجمع الناس على كذا اتفق على كذا ثم عرفناه. عند علماء ثم ذكرنا تعريف علماء الأصول له وقلنا أن الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر شرعي في عصر من الأعصار ثم ذكرنا أدلة الإجماع وقلنا أن الأدلة على ذلك من كتاب الله ومن يشاقخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرة واستدل أيضا بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وبقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة وبقوله صلى الله عليه وسلم في التلوزي من حديث عمر عليكم بالجماعة واستدل بجملة من أسال الصحابة كقول عمر للشريح القاضي لما كتب له إذا جاءك امر فقد فيه بكتاب الله فإن لم تجد في كتاب الله فانظر في سنة رسول الله فإن لم تجد في سنة رسول الله فانظر إلى ما أجمع الناس عليه وقلنا أن هذا الاثر صححه شيخ الإسلام بن تيمية ثم استدل أيضا بأثر ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه سيئة فهو عند الله سيئة وقلنا أن هذا الأثر أخرجوا أحملاً وصحوا بن كثير وصحوا الحافظ بن حجر في وصحوا الحافظ بن حجر أيضاً وصحوا الشيخ الإسلام بن تيمية وتكلمنا بعد ذلك على أقسام الإجماع باعتبار ذاته وقلنا أن الإجماع إما أن يكون إجماع قولي أو إجماع سكوتي وقلنا الإجماع القولي هو أي حجة بلا خلاف وأما الإجماع السكوتي فهو حجة ظنية وتكلمنا على الإجماع بتقسيم آخر كنا ينقسم إلى قسمين وإجماع الصحابة باعتبار أهله ينقسم إلى إجماع الصحابة وإجماع غير الصحابة وقلنا أن إجماع الصحابة حجة قاطعة بلا خلاف في ذلك بين أهل العلم أما إجماع غير الصحابة فالجمهور أهل العلم على, على الاحتجاج به وبهذا القدر الكفاية سبحانك اللهم بحمدك نشأل أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك